فإذاَا نقيتُ الَّذينَ كَفَ فظَربَر لقب ح إذَا أَفْخَ تُم فشُُّون وَساق فإِم مَ بَعد فداء حتى تضع العرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تضر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم بِيَدِيهِمْ وَيَصْنَعُ عِبَادَهُ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَ هَذَا هُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَمَانَهُمْ ذَانِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنذَرَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Afa mi si fina faya vu Kaiva kana aqibatul lavina me kwabblim dammma loo a lagi. Walil köfirrina amsalha za ka bi an na Allah ma la إن الله يدخل الذين آمنوا وأمنوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الأنهام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي عجد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربي كمن, كمن ذجن له سوء عمله والترى تَبَوَّأَ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَزْهَارٌ مِّمَّا لَا يُؤْذِي أَثِيمًا وَأَنْهَارٌ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن وَأَنْهَارٌ مِنْ غَمْرٍ لَفْزَةٌ للشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْهُ كمن هو خالد في النير وثقوا ماء حميما فقطع أماءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من قالوا للذين أنتوا العلم ما ذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم عدا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الثَّاعَةَ أَن تَاتِيَ وَعُمْ بَغْتَةً فَقَدَ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتُمْ ذِكْرَهُمْ اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولالذين اتخذوا صور فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظار المغشي عنه من الموت فأولى لهم وعبت وقول بعروف فإذا أذم فلو فدقوا الله كان خيرا له فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرهامكم أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَغْلَقَاهَا ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أثرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا من أصغط الله وكرهوا رضوانه فحذط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا ف قُ مرضنا mauna يخرج yo aضadaهُ وَgu sha a kaهُ ف ata ب si maهُ وَ taَفَهُ fiلَْن وَانَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبِّئْكُمُ الْأَخْبَارَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالشَّاقُّ وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدل لن يضر الله شيئا وفيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطنوا أعمالكم Indalladinana ka fom wa watnu a sabiillaai summamatu a ku far fa ya fi Allahuna ho Kaata hinu wata dau ina salmi wa a tomu la launa انما الحياه الدنيا لعب وله وان كنتم مؤمنين واتقتوا يعطكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيعفكم تبخون ويخرج ضوأنكم ها انتم ها اولائي تدعون لتو في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء wa e Tawan lau yastebe dilqauma no aira ku